مني والله العظيم اننا كنا نعيش وكنا ناكل وكنا يعني يعني افضل واحسن مما لو كنا في بيوتنا خذوا مني فؤادي والنهوني سلاحي ام والمنوني خذوا مني فأعدي والنحوني سلاحي أم تطيصه والمنوني هذو مني فؤادي والنحوني سلاحي أم تطيصه والمنوني فإني لم أعيش لأدوا قد اللهم ولا لأذوب في حضن حنونه فإني لم أعيش لأذوب ذلا ولا لأذوب في حضن حنونه ولكن كي أذود على حمايا شربنا الذل من صوت الأعادي وسرنا كالقطيع بكل وادي قضينا أن نكون لهم ذيولا ونلبس ذلة ثوب الحدادي نقبل كف خنزير اللعين ونصفع كف طاهرة تنادي نقبل, نقبل كف خنزير اللعين ونصفع كف طاهرة تنادي فتقبل الحياة إذا أهمنا وأهلا بالمنون على الجهاد وأهلا بالمنون على الجهاد خذ مني فؤادي والنحوني سلاحي ام تطي صفو المنوني خذوا مني فؤادي والمنوني سلاحي ام تطي صفو المنوني خذوا مني فؤادي ومنحوني سلاحي ام تطي لم اعش باذوق ذلا ولا لأذوب في طغى حنوني فاني لم أعيش لأذوب ذلا ولا لأذوب في حضن حنون ولكن كي أذود على حمايا هذه روحي الحراف داء بكل جريحة دوان لكل عفيفة في الأرض تشكو جحيم الهدك تلعق من أساها لكل يتيمة تدعو أباها وبين دماءه تأت خطاها بقية متى تدعو بها وبين دماءه تأت خطاها تروح على بقايا من رفات هذا رأس أمي ذي هذا رأس أمي ذي ذاها كل فؤادي والنحوني سلاحي أمطقي صه والمنوني خذوا مني فؤادي ومنحوني سلاحي ام تطي صحوى والمنون خذوا مني فؤادي ومنحوني سلاحي ام تطي صحوى والمنون فاني لم اعش لاذوق قد لن ولاني اذوب خفيفا بين حدوني لم اعش لاذوق قد ولا لاذوب في حضن الحنوني ولكن لي على حماية فإني ذبت من فرط اشتياقي إلى الجبهات للخيل العتاق إلى عزف الرصاص يحن قلبي ويطرب حين يدعى التلاقي فإما النصر يعصف بالأعادي ويسقيهم أسنر والمذاقي فإما النصر يعصف بالأعادي يستيهم أسمر المذاق وإما الموت يمضي بلعدن وزف بها إلى الحور السواقي زف بها إلى الحور السواقي فنجو النصر لاح له شروط يبدد ظلمة الليل السجين ويبعث في حنايا القلب عزا وإن أجرى ذل السنين ففجر النصر لاح له شروق يبدد ظلمة الليل السجين ويبعث في حنايا القلب عثا وإن أزرابنا ذل السنين وإن وقف الطغاة أمام دربي وإن كادوا بكينهم المهين فلن تهدأ رياح عاصفات ونصر الله في الهيجى يقيني وَإِنْ وَقَفَتْ طُّغَاتُ أَمَامَ دَرْنِي وَإِنْ كَادُوا بِكَيْنِهِمُ الْمَهِينِ فَلَمْ تَهْدَأْ رِيَاحِ عَاصِفَاتِ